أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 قال مجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق. وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 يَعْرُجُونَ لَقَالُوا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا في سماء بروجان وزينناها للناضرين وحفظناها, وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأت اتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَيْنَاكُم فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّ انهم اجمعين الا إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 نغبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب اليم ونب بِهِمْ عِنْدَ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ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 قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط قال منجّوهم أجمعين إلّا مَرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دابرها عَذَابًا مقطوع مصبحين وجاء وَمَا كُنَّا يستبشرون.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 قَالَهَا أُولَئِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُون فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَاقِبَةً فَاهْتَزَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَبَثَّنَّا فِيهَا مِن كُلِّ في ذلك لا آيات للمتوسمين، وإنها لب سبيل المقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان حاب ايكت نظالمين فنتقمنا منهم وانهما لا بي امام مبين ولقد كذب اص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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني انا النذير المبين كما انزلنا للمقتسمين الذين جعلوا القران عظيم فاورب بك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون